119. الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 110. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 وعلى بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون